للذهاب في اتجاهي جمرت أستعمل آلة تغيير الاتجاه ألف من جهة اليسعر با من جهة اليمين أعيد للذهاب في اتجاهي جمرت أستعمل آلة تغيير الاتجاه ألف من جهة اليسعر ب من جهة اليمين